ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون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 فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ مَا أَمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرِيَةٍ أَهْلَكْنَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبَلَكَ إِلَّا رِجَانًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ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 لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يرقضون لا ترقدوا لا ترقدوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم, ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إن كنا ظالمين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 فاتخذ له اتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون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 آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأن عما يفعل وهم يسألون ام يتخذون من دونه الهه قل هاتوا برهانا هذا ذكر من معي وذكر من قبلي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 وقالوا اتخذ الرحمن ولدا صبحانا بل عباد مكرمون لا يسبقونهم بالقول وهم في يعملون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 أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون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 وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبَلِكَ الْخُلْدِ أَفَإِن مِتَّ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةٌ وَنَبَلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آَلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجْلٍ سَأُرِيْكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِنَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ذُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ بل تأتيهم بغتة فتبهتهم, فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل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 أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ بَلْ مَتَّعْنَا هَا سباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قُل إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ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 إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين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 فجعلهم they made كبيرا لهم piece of يرجعون قالوا من فعل هذا big for لمن الظالمين قالوا سمعنا فتيا يذكرهم يقال لهم ابراهيم قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون قالوا اامن فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم, فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أن فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نقسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون الا اف تعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم أَفِلَّ لكم وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ قلنا يا نار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُمُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بَنَافِنَا وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَاهَا إِلَيْهِمْ فَعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِتَاهَا الزَّكَاءَ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ وَلُوْطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْقَرِيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ وَأَدَخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إنه من الصالحين ونوح إذ نادى منه قبل فاستجبنا له فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه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 ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكن لهم حافظين وأيوب إذندا ربه وأيوب إذندا ربه أن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 Rحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلكف كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين، وظنون إذ ذب مغضباً، فظن أن لن قدر عليه، فلذا. فناذ في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من وكذلك نجل المؤمنين وزكريا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وان انت خير الوارثين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 وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرُجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابَنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةُ ما ت وهو وحده ربكم فاعبدون وتقطع امرهم بينهم كل إلينا راجعون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 اِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ وَقَدْ تَرَبَّ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا ويلنا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 حَصَبُ جَهَنَّمَ أَن أنتم لها واردون لو كان هؤلاء أولاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون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 إِنَّ فِي هَٰذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ قل إنما يحيى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدَرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ إحْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّ النَّرْحَمَانُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ